m mm -hmm. يا رسول الله يا محمد وصلنا بالصبر حين نغونا يا رسول محمد يا محمد يا محمد اسمك يوجدني هواك وايلني سظل يعشق في هواك يا ذا وتسناك يا الغناطري سيرسمي في جاني حي سيخطف العصف واكذا ارىك وانت مهره حضاره وارات وا كما تاكسا هذا هذه ملامح احمد مرسومه لو خاطب عمر الزمان تصابا لو فتمم مرينه لك وبطن منه ريحانها والملك والدارا في يدينا كشوافا والداي طول العمر يا عاشق كل هواك وريحانها والملك والدارا في يدينا كشوافا والداي المشند وهم وغفك على هسك كن نكون تنساب فيه فكرك مناني صبا قامت على مثل الوجود تعالم وجهلته سجبات منه الاقصى والاطارب بعده نسيت وفي تفخرت انتى جتلى المساخر والمساخر حوله سجلت قامت سلم لهم يا لست من الشموخ اذا بدا وجها تسمعني الوراما وذاك يا تيه الذي سار وذاك صوتي الذي ساطع الليل قد جاء شق ولات ووصل من فجر الصباح يروض شعره يغلو بها حتى وإذا بك النوغ العظيم لحلله شاخت نهى الدنيا وظل الشباب وإذا بك اسم مجهول حين التقى بماض زماني ونارأت لك بابها نظر في وجه الحياة تتسغلا هي هدا اين القايري جانا اجت ول مشاعري وحطيت كل محاذيري وتخلت عن نغم بيان احيا عجب وخواطري يلقى بوجهك من علاه سحابي ياتي لي كشرااب لا ضايع طول لك عاش